النشرة الإخبارية النشرة الإخبارية دارت راحها فوق أناق العداء واستصالت أرواحهم كفر الرداء حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لم تبرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت الثاني والعشرون من شعبان لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك ثمانية عناصر من الجيش اليمني المرتد وأنصار موالين للقاعدة بعملية استشهادية بالبيضاء مقتل عنصرين من طالبان المرتدين في ننجرهار وهلاك ضابط في الجيش الأفغاني المرتد وإصابة آخر بالقرب من جلال أباد أربعة هلك ومصابين من عناصر البيكيكيه المرتدين شرقي مدينة منبج هلاك ثلاثة عناصر من الحشتين العشائري والرافضي المرتدين في دجلة وديالا. البداية من ولاية اليمن من البيضاء هلاك ثمانية عناصر من الجيش اليمني المرتد وأنصار موالين للقاعدة بعملية استشهادية بالبيضاء بعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ أبو عمر الأسدي تقبله الله إلى تجمع لعناصر الجيش اليمني المرتد وأنصار موالين للقاعدة يشاركون في قتال الدولة الإسلامية بمنطقة ذيكالب الأسفل في قيفه وفجر سترته الناسفة في وسطهم ما أدى لهلاك ثمانية من المرتدين ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية خراسان مقتل عنصرين من طالبان المرتدين في ننجرهار وهلاك ضابط في الجيش الأفغاني المرتد وإصابة آخر بالقرب من جلال أباد بفضل الله تعالى كما جنود الخلافة لعناصر من طالبان المرتدين في منطقة مركي خيل تنكي بننجرهار واشتبكوا معهم بمختلف الأسلحة ما أدى لهلاك عنصرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة واستهدفوا بأسلحتهم عناصر من الجيش الأفغاني المرتد في قرية ثمرخيل في القرب من جلال أباد أمس ما أدى لهلاك ضابط وإصابة آخر ولله الحمد والمنه وإلى ولاية الشام أربعة هلك ومصابين من عناصر البيكيكيه المرتدين شرقي مدينة منبج من حلب بتوفيق من الله تعالى تم تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للبيكيكيها المرتدين على طريق قلعة نجم شرقي مدينة منبج ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة أربعة كانوا على متنها ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية العراق هلاك ثلاثة عناصر من الحشتين العشائري والرافضي المرتدين في دجلة وديالا من دجلة بعد التوكل على الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من اقتحام تمركز للحشد العشائري المرتد في قرية الجرن أمس وقتل عنصرين ولله الحمد وفي ديالا بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة عنصرا من الحشد الرافضي المرتد بسلاح قناص في منطقة قولاي غرب خانقين أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد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 هلاك ثلاثة عناصر من الحشدين العشائري والرافضي المرتدين في ججلة وديالى وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبردان دارت راحها فوق أناق العدى واستاصالت أرواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في أرتالهم قد انشابت أنيابها لن تبردان